أن الله قلوبهم أولئك, أولئك الذين امتحن الله, الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء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 الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان Fadlam minallahi wa ni'mahmah Wallahu alimun hakeem Allah, Allah, Allah Samea Allah, Allah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 وائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصالحوا بينهما فان ام بقت احداهما على الاخرى فقاتلوا فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان ان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 من الظن إن بعض الظن إذن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن أي يأكل لحن أخيه ميتا وَاتَّقُ الله, اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ, الله تَوَابُ رَحْمَةً